اذا كان عليه الصلاه والسلام اجود الناس وقد تقدم في حديث في نفس الباب كان عليه الصلاه والسلام احسن الناس خلقا فجمع الله له حسن الخلق والجود وانتظم في حقه عليه الصلاة والسلام القوى الثلاث القوى العقلية والقوى الغضبية والقوى الشهوانية هكذا كما جاء في حديث أنه كان أحسن الناس خلقا فالشجاعة تدل على القوى الغضبية والجود الذي معنا الآن يدل على القوة الشهوية أو الشهوية الراجعه إلى الشهوة والحسن تابع لاعتدال المزاج وقد تقدم حسنه عليه الصلاة والسلام فحسنه عليه الصلاة والسلام دال على أو يتبعه حسن المزاج الذي يستتبع صفاء النفس الذي يستتبع صفاء النفس لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل بالوحي فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة الريح المرسلة يشبه بها الإنسان الجواد ويقال هذا جواد كالريح المرسلة وهي التي تأتي محملة تأتي محملة بالخير ويتبعها الخير ويتبعها المطر فهي ريح مرسلة وإذا شبه الرجل في جوده وكرمه قيل هو كالريح المرسلة ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام هو أجود من الريح المرسلة ذاتها فإذا كانت الريح هي مضرب المثل لجود الرجل وكرمه فما الظن بمن يكون أجود منها فهي مقياس كرم ومضرب مثل فكيف يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن الكرم النبوي والجود النبوي هو أجود من تلك الريح المرسله صلى الله عليه وسلم وهذا واضح في سيرته عليه الصلاة والسلام فلقد كان لا يرد أحدا كما تقدم وكان يبذل ما عنده ويعطي عطاء من لا يخاف الفقر وهي من آكد صفاته عليه الصلاة والسلام في سيرته وشمائله يعطي عطاء من لا يخاف الفقر لا يظن بالشيء ولا يبخل به صلى الله عليه وسلم وإذا ضرب المثل بالاجواد ففي مقدمتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يدانه أحد في جود ولا في كرم وهذا وصف الصحابة لكرمه صلى الله عليه وسلم ثم أسند البخاري عن عائشة قصة المدلجي قصة المدلجي من بني مدلج قبيلة من قبائل العرب هناك مذحج ومدلج والشنوء وتيم وعدي وبني هاشم هذه كل قبائل العرب ما أكثر قبائل العرب بعضها قرشية وبعضها ليست من قريش بعضها عدنانية وبعضها مضريه أو قحطانية فقحطان وعدنان متقابلات وقبائل العرب كثيرة ومن راجع قبائل العرب في كتب التاريخ وجد هذه الأسماء التي لم نسمع بها والأصل أن هناك حديثا بعض أهل العلم رده لم يقبله وبعضهم مشاه ولعله حسنه وقبله أن بعض الصحابة قال يا رسول الله سبأ لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كل من رزق الله أه ايوه بلدة طيبة ورب غفور هذه ما هي سبأ وسمى الله عز وجل السورة صورة سبأ قال يا رسول الله سبأ هل ورجل أو امرأة أو ماذا يتساءل قال سبأ كان رجلا وكان له عشر من الولد وكان له عشر من الولد والحديث هذا بعضهم لم يقبله وبعضهم مشاه وحسنه وكان الشيخ عبد القادر حبيب السندي رحمه الله عليه فيما قرات له انه من جملتي من مشى الحديث وهو احد المحدثين في هذا الزمان من أهل المدينة النبويه ومن مشايخنا رحمة الله عليه فقرأت له في ما كتب حول الحديث يميل إلى تحسين الحديث وقبوله قال كان له عشر من الولد ستة من الولد في اليمن وأربعة في الشام ومنهم جاءت العرب أما الست الذين في اليمن فمنهم أو الأشعريون والكينديون والأزد شنوء ثلاثة إلى ستة قبائل من قبائل العرب وأما الأربعة الذين ذهبوا إلى الشام فمنهم غسان وعامله غسان وعامله وإثنان آخرا نسيتهما من قبائل العرب وأكثرهم يوجدون من علماء الأندلس من هذه القبائل فتجد أبو علي أبا علي الغساني الجياني من جيان ولكنه غساني الاصل من هؤلاء العرب الذين كانوا في الشام وهكذا المدلجي رجل عربي كان قائفا الحديث ما قالش قائف ولكن نحن نعلم أنه قائف لكن الحديث لم يصرح بأنه من أهل القيافة لكن الرواية يفسر بعضها بعضا من هو القائف وما هي القيافه القائف هو الذي يعمل بالقيافه ما هي القيافه القيافه هي عمليه الحاق النسب عن طريق الشبه عن طريق الشبه رجل او اولاد يشك في نسبتهم الى رجل بعضهم يقول هذا ولده وبعضهم يقول لا لا يشبهه ليس ولدا له ويشككون في نسبه هؤلاء الاولاد الى ابيهم فالعرب كان عندهم القائف كلامه ضربه لازب لا, لا ترد ولا تناقش لانهم يثقون في القائف ثقه كبيره فان حكم من طريق الشبه بأن هذا ابن فلان سكتوا عن تناول عرضه سكتوا عن الطعن في عرضه لأن الطعن في الأنساب مصيبة وقد جاء في الحديث الصحيح اثنان في الناس هما بهما كفر الطعن, الطعن, الطعن, الطعن في الأنساب الطعن في الأنساب الطعن في الأنساب قضية ليست سهلة كما أن الادعاء إلى غير الأب عده الشارع كفرا ومن ادعى لغير أبيه فقد كفر يدخل على الناس في نسبهم وفي قبيلتهم من ليس منهم فلعله يختلط مع محارمهم وهو ليس منهم ولعله يرث في أموالهم وهو ليس منهم فليس من رجل ادعى لغير أبيه إلا كفر الحديث في الصحيح المقصود أن القائف هذه المهنة هذه الصناعة هذه الفراسة هذا التوسم إن في ذلك الآيات للمتوسمين إذا نظر إلى ولد وقال هذا الولد هو هذا الرجل أو هذا الولد ابن هذا الرجل أو هذا الشبه هو هذا الرجل العرب يعتقدون أو يلتزمون نسبة الولد إلى أبيه من طريق كلام هذا القائف ويصدون أو يسكتون ويمسكون عن الطعن في نسبه بعد ذلك لا يطعنون في نسبه النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة مسرورا تبرق أسارير وجهه الأسارير هي هذه الأسارير هي التي تكون في الجبهة هذه الانكماشات تسمى الاسارير والرجل اذا فرح وسر تهلل وجهه آه؟ وانطلقت اسارير فكانت علامة على فرحه وسروره وانت تميز بين ان يكون الرجل مسرورا او كارها هذا شيء يدركه الناس فصار عندك ان هذا مسرور وجهه مسرور وهذا وجهه كاره فدخل عليه الصلاة والسلام وعائشة تلحظ أسارين وجهه تبرق ما معنى تبرق؟ تلمع تضيء فرح مهلل وضيء الوجه عليه الصلاة والسلام فهي إشارة إلى رضاه وفرحه وكأنه زف إليه خبر أفرحه أو أزيحت مشكلة استراح منها عليه الصلاه والسلام وهذا الذي, الذي كان. كان فلما سالته عائشه قال ان المدلجيه راى اسامه وزيدا واسامه هو ابن زيد بن حارثه زيد بن حارثه له ابن يسمى اسامه الصحابي روى احاديث كثيره ايضا والله عز وجل قد ذكر زيدا في القرآن قال فلما قضى زيد منها وطرا أي زينب بنت جحش قضى منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج ادعيائهم إذا قضوا منهن وطرا فأبطل الله عز وجل فكرة الامتناع عن الزواج من زوجات الأبناء من التبني وكانت العرب تتحرج من ذلك وتتحفظ ولا يقدم الرجل على أن يتزوج زوجة ابنه من التبني بعدما يطلقها مع أنه لا شيء فيها فيجوز للولد من التبني أن يتزوج ويطلق فيأتي أبوه فيتزوج تلك المرأة التي كان قد تزوجها ابنه من التبني ليس ابنا من الصلب تبناه مفهوم فيجوز له الزواج والعرب كانت لا تقبل ذلك وهي جاهليه مقتها القران وابطلها القران الكريم قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم لان هؤلاء الذين يتبناهم الانسان هم ادعياء والله عز وجل قد قال ادعوهم لابائهم واقسطوا عند الله فان لم تعلموا ابائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم والمقصود ان الناس كانوا يتكلمون في نسبه اسامه الى زيد ويطعنون في بنوته وأبوته أساملي أو زيد لأسامة رضي الله عنهما فلما جاء المدلجي نظر إلى الأقدام هنا رواية البخاري تقول ورقى ورأى أقدامهما فقال إن هذه أو إن بعض هذه الأقدام من بعض إن هذه الأقدام أو إن بعض هذه الأقدام من بعض رآهما ماشيين في الطريق وقدم أسامة وقدم والده زيد والناس يقولون أسامة ليس ابن زيد ويطعنون في بنوته وفي نسبته إلى أبيه والمدرجي راى القدمين مع بعض أقدام أسامة وأقدام زيد فقال إن بعض هذه الأقدام من بعض هذه الجملة وحدها أصرت النبي عليه الصلاة والسلام أدخلت عليه السرور ودخلت تبرق أسارير وجهه على عائشة رضي الله عنها لماذا فرح النبي عليه الصلاة والسلام لأنه عليه الصلاة والسلام من خلقه القوين الذي سماه الله عز وجل الخلق العظيم أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل أن يسمع كلام الشر ولا يقبل أن تحكى له أو تروى له قصص الشر قبل وقوعها وكان لا, ينب... كان لا يريد أن يفاتح بمثل هذا الكلام الذي فيه طعن في الأنساب أو في الأعراض وأن هذا الشيء كان عليه الصلاة لا يحبه ويبغض أن يسمعه ولا يريد من يبادره بمثل هذا الكلام فهذا من أخلاقه فإن وقع ما يمسح العار ويزيل التهمة ويرفع الشبهة ويلحق الأنساب بأصحابها فإنه عليه الصلاة والسلام يفرح كما أنه يكره الأمر المعاكس فإنه عليه الصلاة والسلام يفرح بإثبات الأنساب إلى أصحابها برفع الشبه عن أصحابها ببراءة الناس مما نسب إليهم وكان إذا جاءه الرجل يعترف بالحد يقول ارجع لعلك لم تفعل جاءه معز الاسلمي يقول يا رسول الله لقد وقعت في الفاحشة قال لعلك لم تفعل ارجع اذهب كان يصرف المعترف عن الاعتراف هل بعد هذه الشريعة الرجل يأتي ويعترف فيرده صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام يقول ارجع لعلك لم تفعل لعلك قبلت لعلك قدمت ولم تقع في, في الفعل حقيقة وأخذ يصرفه فقال معز الأسلم يا رسول الله إن الأخرة زنى الأخير بقطع الهمزه وبعضهم يقراها الاخر وهو خطا ولحن في الحديث والشراح يقولون الاخر وليس الاخر مش الاخر اخر, آخر واحد الاخر مقابله الاول اما هذا الاخر والاخر بقطع الهمزه هو الدنيء الحقير السفل يقال هذا رجل اخر اي حقير ذليل سفل يسمى الاخر قال ان الاخر يصف نفسه يقول ان الأخر يا رسول الله زنى فهل هناك أكثر من أنه عليه الصلاة والسلام يرد المعترفين المقرين على أنفسهم بالفاحشه الموجب للحد الشرعي في الزنا فيردهم عليه الصلاة والسلام وكانت هذه الشريعة رحمة للعالمين فليس عندنا إذا أقر الشخص أن يلزم بإقراره فلو نكس على عقبيه وتراجع عن إقراره جاء قال أنا فعل ثم قال لا, لا لم أفعل في شريعة الإسلام يعتبر تراجعه ونقوصه عن الإقرار شبه يدفع بها الحد يدفع بها الحد لا يحد هذا الرجل أما في قوانين الناس اليوم الوضعية فمن أقر فإنهم يؤاخذونه بإقراره ولا يقبلون تراجعا ولا يدفعون الحد بالشبهة ولا يلتمسون القرائن المحيطه بالاعتراف أما في الشريعة فإن النقوص ولذلك لما أخذ ماعز الأسلم ليرجم في الحرة في المدينة واذلقته الحجارة غلبته هرب فتبعوه فضربوه حتى مات فلما نقلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال هل تركتموه وجئتموني به هل لا هل لا تركتموه يحضهم عليه الصلاة والسلام على تركه لما شرد وهرب كان نقوصا عن الإقرار والناكس عن الإقرار يجب تخليه سبيله وعدم مؤاخذته بإقراره ونقوصه شبهة والأصل ادفعوا الحدود بالشبهات ما استطعتم فإن الحاكم لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة هذا الأصل الشرعي لان يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة هذا قبس من شريعة الحدود ومنه نماذج تعد بالعشرات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد، أسأل الله أن يعيد على المسلمين هذه الشريعة في حياتهم، فما فيها إلا الخير وإلا البركة، ولقد سعد بها الأوائل، فمن أرادها فهو مريد للسعاده. تبرق اسارير وجهه، قال ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة؟ ورأى أقدامهما إن بعض هذه الأقدام من بعض والنسبة عن طريق الشبه وعن طريق الملامح وعن طريق الأعضاء وعن طريق الجسم هذا شيء ثابت عند العرب في القديم ولازال موجودا إلى ساعتنا هذا الالحاق عن طريق الشبه عن طريق الملامح عن طريق العظام والهياكل العظمية وأنتم تخبرون أنه في بعض الجرائم اكتشفت بعض الجثث الملقاه في بعض الغابات في أوروبا او في غيرها أو في أمريكا وأنهم لما سحبوا الجثث علموا أن هذه جمجمة من فصيلة كذا ومن جهة كذا ووصلوا إلى من قتل بالذات من طريق هذا العلم الذي هو علم الأعضاء أو علم أخذ الناس بأشباههم وما لهم من علامات وما إلى ذلك فالمقصود أن القيافة عند العرب هي ضرب من التوسم والتفرس يكون صاحبه له تجربة في هذا الباب فيلحق الأنساب من النظر إلى الجالسين أو الجلوس ويقول هذا من هذا وهذا من هذا ف. يعتمد الناس حكمهم وينزل عنده وهؤلاء العرب لم يكن أحد أشد منهم وهم قد تكلموا في هذا النسب لزيد وابنه أسامة وما فرح النبي عليه الصلاة والسلام إلا لما نطق القائف لعلمه بأن الناس إن سمعوا القائف يقول سوف يسكتون عن ذلك في حق أسامة وأبيه زيد بن حارثة رضي الله عنهما ثم مناسبة هذا الحديث لباب المناقب النبوية ما هو؟ هو قول عائشة وأسارر وجهه تبرق فهو إشارة إلى فرحه عليه الصلاة والسلام ووصف لوجهه إذا تهلل وفرح واستنار ووضع ضياء زائدا بسبب الفرح لبعض الأمور فمناسبته للباب هي هذه المناسبة تبرق اسارير وجهه فهي المناسبة لباب النبوة والأحاديث تصف النبي عليه الصلاة والسلام في خلقه وفي خلقه صلى الله عليه وسلم ثم أسند البخاري أيضا بعد ذلك حديثا عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يروي عن أبيه يحدث حين تخلف عن تبوك كما قال الله عز وجل وعلى, الذين وعلى الثلاثة الذين خلفوا المخلفون منهم عثمان بن عفان وكعب بن مالك فهؤلاء الذين تخلفوا تخلفوا بسبب من الأسباب والله عز وجل قد تاب عنهم وعفى عنهم وغفر لهم فليس لأحد أن يتكلم فيهم بشيء ولا أن يقول جبن كما تقول بعض الدراسات التاريخية المعاصرة وكما يقول الذين يكتبون التاريخ بغير خلفية شرعية ولوازع ديني يكتبون أن هؤلاء جبناء ما يصح أن تقول عن صحابي جبان أنت متهم قاذف ساب لصحابي حين تقول جبان لأن الجبن ضرب من الشتيمة والسب لا يقبله الرجل منا أن يقال أنت جبان هل نقبل أن يقال نجبان؟ فكيف تقول لصحابي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام والله عز وجل جعله من أهل الجنة لأن جميع الصحابة من أهل الجنة كما قال الله عز وجل وكلن وعد الله الحسنة والحسنى هي الجنه سواء الذين أنفقوا من قبل الفتح أو الذين أنفقوا من بعد الفتح فالجميع موعود بالجنة كيف تقول لصحابي؟ أنت جبان أو هؤلاء جبناء أو أرغب بطونا أو يفعلون أو عندهم قلة خبرة بالسياسة أو عندهم قلة خبرة بالدنيا ما يصح أن تنسب إلى الصحابة مثل هذا الشيء وقد نص الإمام مالك على شيء من ذلك ونص القاضي أبو يعلى الفراء بصريح العبارة على ذلك بأن من يصفهم بهذه الأوصاف يخشى على نفسه أن يكون داخلا في الوعيد الذي قال الله عز وجل فيه يعجب الزرّاء ليغيظ بهم الكفار فجعل علامة الكفر حمل الغيظ لهؤلاء الصحابة وما شتمهم أحد ولا سبهم ولا تنقصهم إلا وفي نفسه غيظ لهؤلاء الذين يشتمهم فيخشى أن يكون داخلا في وعيد ليغيظ بهم الكفار ولذلك كان مالك يكرر يقول من أصبح وفي قلبه غيظ لأحد من أصحاب رسول الله أخشى أن تصيبه هذه الآية ليغيظ بهم الكفار ثم يتلو رحمه الله هذه الآية فلا يصح أن تقول الصحابة جبنا وفي صحيح البخاري جاء رجل من مصر فيبحث عن ابن عمر في الحج في المدينة ماذا يريد المصري يريد يريد ان يقول يا ابن عمر الله عز وجل يقول وعلى الثلاثه الذين خلفوا قال يا ابن عمر الا نعلم ان عثمان قد فر من الغزوه قد فر من من التقاء الجيشين وتولى يوم الزحف لأن من الكبائر التولي يوم الزحف والله عز وجل يقول وما يوليهم يومئذ ذبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله له خياران ال الذي يتخلف او يتراجع متحرف لقتال يريد اعاده الكره على العدو يجهز سيفه يجهز حزامه ها يجهز نفسه مرة أخرى من حقه في هذه الساعة أن يبتعد من المقاتل له وأن يتحرف لقتال أو متحيزا إلى فئة كان تهجم عليه فئة ويرى الخطر فلا يهرب من القتال وإنما يتحيز إلى فئة لكي يحمي نفسه والله أباح له ذلك ومن يولهم يومئذ ذبره الا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بسخط من الله إذا هذا يقول إن عثمان فر والتولي يوم الزحف من الكبائر فقال له ابن عمر العالم الرباني وصاحب السنن الغزيرة والقدوة التي اشتهر بها في عامة الصحابة الكرام فكان أشد الناس اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام وكان يتبعه حتى في سنن العادات وليس فقط في سنن العبادات والسنن قسمان سنن عادات وسنن عبادات فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام من أفعاله مما لوحظ فيه القرب من الله هذه تسمى سنن عبادة وما لوحظ فيه أنه لا يريد به القربة كانت سنن عادة فهو عليه الصلاة والسلام يمشي كما يمشي البشر ويجلس كما يجلس البشر ويرتكب بعض الأمور التي هي من جبلته وخلقته وبشريته عليه الصلاة والسلام فيجب التمييز وأهل العلم قد ميزوا بين سنن العادات وسنن العبادات ابن عمر من فرط اتباعه للسنة يتبع النبي عليه الصلاه والسلام في كل شيء رضي الله عنه حتى في مشيته حتى الاماكن التي يطؤها يطؤها ابن عمر هنيئا له هل خسر شيئا بل ربح الكثير رضي الله عنه ابن عمر عالم النحرير رباني متثبت يرد على المصري قال ساخبرك اصبر ساخبرك اصبر سأخبرك يقولها في ثقة وهكذا يجب أن يكون علم المتعلم علم المتعلم الذي تلقى عليه الشبه ويحاول بعضهم أن يربك وأن يجعله مضطربا فيأتي في وسط الحلقة وماذا تقول في كذا؟ ولما تقول في كذا؟ يريد أن يربك المتحدث يجب أن تكون متمتعا برباطة الجأش وأن تستقبل اللكمة وأن تصدها وأن تثبت ثم ترد عليه في ثقة هذا الذي يجب تأسيا بهؤلاء الصحابه الكرام وبسائر العلماء الربانيين الذين واثقوا بعلومهم وبتمسكهم بالحق والسنة فما كان يعجزهم أحد ولا كان يوقعهم في اضطراب ولا في ارتباك أحد فيأتي هؤلاء أصحاب الشبه سبيغ بن عسل يأتي بالشبه فيلقيها على عمر فما يكترث به عمر ويرد عليه ثم يؤنبه ويؤدبه وهكذا يأتي أصحاب الشبه الذين مرضت قلوبهم ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله فياتون إلى المتشابه يثيرونه كما كان يفعل هذا صبيق بن عسل ويسميها السلف الأغلطات ولذلك كان عمر يؤثر عنه أنه يقول ردوا الخصومات إلى السنة ردوا الخصومات إلى السنة أي شيء تخاصمتم فيه وأي أغلطات ألقيت عليكم وأي شبهه ألقيت عليكم فردوها إلى السنة وأي نزاع تنازعتم فيه فردوه إلى الله والرسول فقال له اصبر علي سأخبرك وهو يقولها في ثقة يعني ينظر إلى المصري أنه مخطئ وهكذا يجب على المشتغل بالعلم أن ينظر إلى المخطئ أنه مخطئ و لا يتعاظم السؤال الذي ألقي عليه فيهاب السؤال لا يجب عليه أن يقول في قرار واعتزاز بما علمه الله عز وجل فإن علم أجاب وإن لم يعلم قال لا أعلم أو لا استحضر أو لا يحضرني أو تلبس علي الأمر أو أمهلني أراجع فقد كان مالك يسأل عن سبعين مسألة ويجيب عن أربعة ويقول لا أدري فيأتي السائل الذي أرسله قومه من منطقة بعيدة ويقول ماذا أقول لقومي وصلت إلى مالك ولم يجبني إلا عن أربعة أسئلة واعتذر عن أسئلة كثيرة ومجموع المسائل سبعون فكان مالك يزين يزيد من مغبة الرجل فيقول له قل لهم إن مالكا يقول لكم إنه لا يحسن قل لهم إن مالكا يقول لكم إنه لا يحسن هذا علم السلف والفرق بينهم, بينهم وبين الأخلاف أو الخالفين أو المتأخرين أو الذين يعتقدون أنهم يعلمون كل شيء وقد قالوا إن من قال لا أدري فقد أفتح ونصف العلم لا أدري وقال محمد بن عجلان من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله من أخطأ كلمة لا أدري فقد أصيبت مقاتله محمد بن عجلان تابعي كبير من سادات التابعين شيخ الإمام مالك محمد بن عجلان شيخ الإمام مالك مالك كبير وهذا شيخه قال سأخبرك عن عثمان أما كونه تخلف فإن الله عز وجل قد عفى عنه ومن عفى عنه الله عز وجل وأنزل توبته وغفرانه فلا ينبغي لنا أن نقول فيه شيء كما قال آدم لموسى قال يا موسى فبكم تجد فيها مكتوبا وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فقد هداه الله عز وجل وتاب عليه وغفر له فلم تؤخذني بشيء قد تم وانتهى وغفر الله لما كان مني في هذا الأمر وأما أنه تخلف يوم أحد فقد كان في تطبيبي بنت رسول الله وقد أذن له النبي عليه الصلاة والسلام وقد جعل له حقا وقال إنه على اهله أهله وتطبيب أهله وتمريض أهله وأما كونه تخلف عن بيعة الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال فإن عثمان دخل إلى مكة فلم يكن موجودا مع البيعة دخل مكة هو عثمان لأنه أرسله إلى مكة ليفاوضهم فلم يدخل لا أبو بكر ولا عمر وقالوا جميعا أدل ندلك على رجل تعزه قريش في الجاهلية والإسلام وهو عثمان فأرسل عثمان فدخل عثمان إلى مكة وأرجف بأن عثمان قتل فصارت بيعة الرضوان بيعة الردوان قال بعضه للعلم كانت على عدم الفرار بايعوه على لا يفره ولكي يبيع الرجل على ان لا يفر من القتال هذه لا يفعلها الا كبير الايمان قوي الايمان وهذا كان من الصحابه ومواقفهم في الجهاد وفي الشجاعه وفي بذل الروح الغاليه مستفيض في كتب السيره والتاريخ فقال بيعه الرضوان لقد وضع النبي عليه الصلاه والسلام يده مبايعا عن عثمان فيد النبي الشريفه هي التي نابت عن عثمان ولقد مات النبي وهو راضي عن عثمان فلما أنت تفتح هذا الباب عمر بن عمر رضي الله عنه هذا الشيء بالشيء يذكر، جاء تخلف كعب بن مالك في قصة تخلفه هي التي قادتنا إلى عثمان أيضا الذي تخلف قال فلما سلمت يقول في تبوك كعب بن مالك رضي الله عنه فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور وهو يبرق وجهه من السرور قد تقدمت تبرق اسارير وجهه هنا يقول كعب بن مالك تبرق او يبرق وجهه من السرور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وهذه هي هذا الشاهد هذا من أفضل ما وصف به النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن مالك يقول تخلفت في تبوك ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته تبرق أسار وجهه وكان إذا سر يصفه في حالته دائما إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر يشبه الجميل أو الوضيء بالقمر ولا شيء أفضل من القمر في الوصف ويوصف بالشمس في اشراقها والقمر في وضاءته واستدارته كما تقدم وهذا كعب بن مالك يصف النبي عليه الصلاه والسلام بانه إذا سر استنار وجهه كانه حتى كانه قطعه قمر وكنا نعرف ذلك منه وكنا نعرف ذلك منه هم الذين عرفوا ذلك هم الذين لاحظوا الانفاس النبويه ولاحظوه عليه الصلاه والسلام في كل ما يقول وحفظ تصرفاته وعرف أخلاقه وعرف ما يغضبه وما يسره وعرف كل شيء يبدو على وجهه فرحا أو كراهيه وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أن لا يواجه بما يكره كما يأتي في أحاديث البخاري وإنما كانت الكراهيه تبدو على وجهه وكان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله. وكان يتدخل إذا انتهكت حرمات الله صلى الله عليه وسلم أما الغضب لأمور الدنيا أو حظ النفس فلم يكن عليه الصلاة والسلام منه ذلك كما سياتي في الأحاديث القادمة صلى الله عليه وسلم ثم اسند البخاري الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه وهو عليه الصلاة والسلام يمدح قرنه الذي هو فيه والقرن قال جماعة من أهل الحديث هو مئة سنة وقال بعضهم القرن هو سبعون سنة وهذا عليه كثير من أهل الحديث وقال بعضهم بل أربعون سنة وقال بعضهم القرن لا يتحدد فيه مئة أو سبعون القرن هو أمة منقرضة مندثرة تحل محلها أمة أخرى فهذا قرن انتهى أصحابه وجاء قرن آخر ولعل هذا القول هو قول الحرب من أهل الحديث وذهب إليه الجماعة ولعلهم يستدلون بظواهر القرآن والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام يمتدح قرنه الذي بعث فيه وأن الله قد أكمل له من جملة ما أكمل له أنه بعثه في خير قرنين ولا شك أن خيرة هذا القرن دالة على أن الموجودين فيه أيضا خير فهم تابعون لقرونهم ولذلك قال في الرواية الأخرى خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حديث عمران لحسين المشهور لا أدري ذكر ثلاثا أو أربعا أو ذكر اثنين أو ثلاثا والمشهور عند العلماء أن القرون المشهوده لها بالخيرية هي قرون ثلاثة القرن الأول والثاني والثالث وأن هذه القرون كان الإسلام فيها أفضل وقوة الإيمان فيها أفضل والخليقة التي كانت فيها أفضل ولذلك كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام في مقدمة هذه الخليقة فهو أفضلها على الإطلاق وأفضل الأنبياء والرسل ثم بعده الصحابة وهم أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل ثم بعدهم التابعون وأتباع التابعين إلى القرن الثالث فبنهايه 300 يكون القرن الثالث قد انتهى فهي خير القرون وعزة الإسلام وقوته وتطبيق الإسلام والتزام الناس بالدين في تلك القرون أفضل من أي قرون أخرى ثم كما قال عليه الصلاة والسلام لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة فما يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة لعلنا نقف في هذا الحديث